స్మిల్లెహ్మ నిర్హిం ఎలిఫ్లే సీతన్ జీల ఇలా కెలకూ بِصُدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ وَكَمْ مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُو కేన ఇల్ పూ ఇల్ూ ఇ కు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 افسهم بما كانوا باياتنا يظلمون ولقد مكنناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معاش قليلا ما تشكرون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 قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين قال انذرني الى يوم يبعثون قال انك من المنذرين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 وَعِنَشَّ مَآلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ وَلَا خُرُوجَ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَّبِعَكَ مِنْهُمْ لِأَمَلٍ أَن نَّجْهَنَّمَ مِمَّنْكُم أَجْمَعِينَ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 وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا رَأَى الْقَشَّرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَقَفِيقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُما رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنۡهَكُمَا عَن تِلۡكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا ۚ إِنَّ الشَّيۡطَٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ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 قَال فِيها تَحْيَوْنَ وَفِيها تَمُوتُونَ وَمِنها تُخْرَجُونَ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَالِكَ خَيْرٌ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 ان جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها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 مَا بَدَاكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَطَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةَ إِنَّهُمْ مُتَّخِذُوا الشَّيَاطِينِ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ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 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِنَّ مَا يَأْتِيَكُم مِّنَ الْأَنبَاءِ فَزَيِّنُوهُ وَلَا تُخْزُوهُ انكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي فمن اتقى واصلح فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 إِذْ كَانَ لَهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ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 وسيئم انهم كانوا كافرين وقال دخلوا في امم من قد خلت من قبلكم من الجن والانسان نار كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا الداركو فيها جميعا حَتَّى إِذَا دَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا فآتيهم عذابا ضعفا من النار قال لكل انظروا ولكن لا تعلمون وقالت اولىهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون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 وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم ممهد ومن فوقهم غواش وكذلك نجز الظالمين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 لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلك الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمُ الْعَنَتَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسماهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون واذا صرفت ابصارهم تلقوا اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى اصحاب الاغراف رجالا يعرفونه بسمائهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم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 ودخول الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون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 ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا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 هل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق قد جاءت رسل ربنا بالحق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 هجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين وادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين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 فَإِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ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 12. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون 13. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم إني أخاف عليكم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 مبلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا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 أَلا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا ان نراك في سفهه واننا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفهه ولكنني رسول من رب العالمين وُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ آمِن أَو عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُم ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّيُنذِرَكُمْ واذكروا اذ جعل لكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه فذكروا الله لعلكم تفلحون قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا فاتنا بما تعدنا فاتنا بما تعدنا ان كنتم من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس واغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم وابا سَنُنَزِّلُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ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 قَدَ جَاءَتْكُمْ بَيْنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ ولا تمسسوها بسوء فان يأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض وَبَنَوْاَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وقال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا ان نب بما ارسل به مؤمنون ఓలల్లదీ నస్తక్బరు ఇన్న బిల్లది అూన్ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ آتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ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 ولا تقعدوا بكل صراط تعيدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا والذين آمنوا معك من قريتنا او لا تعود في ملتنا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 شاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وان انت خير الفاتحين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 الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف اسا على قوم كافرين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 ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدِمَ السَّاءَ بَأَنَا الضُّرُّ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ولو ان اهل القريه امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض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 فَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَمَّا نُشَاءُ وَأَصْبَحْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَانُ قَصَصٌ عَلَيْكَ مِنْ آيَاتِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْ فُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ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 حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت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 قال المَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا ارْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كننا نحن الغالبين قال نعم وانكم لمن المقربين يا موسى أن تلقي ఇల్ نكون نحن الملقين قال ఫె ఎల్ కౌ సెహు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 فغلبوه هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحر تساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون امنتم به قبل ان اذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ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 وَلَمَّا مُسَالِقَ قَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا اذين من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظرا كيف تعملون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 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمم والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولمّا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لإن كشفت عنا الرجز لنؤمنا ن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل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 بَأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي اسرا الى بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قَالُوا يَا مُوسَىٰ جَعَلَ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْتَجِهِلُونَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَرِّمُونَ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعشر فتمم ميقات ربه 40 ليله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 فخُذ ما اتيتك وكم من الشاكرين وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء وَتَفصيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ سَأَصْرِفُ عَن آيَاتِيَ الَّذِينَ تَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا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 وَلَوْلَا إِلَّا مَرْحَمَةُ رَبِّنَا وَلَمْ يَرْحَمْنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ ضَبَّانَ أَسَفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَأَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ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 وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الوَضْبُ أَخَذَ الأَلْوَاحَ وَفِيهَا نُسْخَتُهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِّنِيقَاتِنَا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 واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره اننا هدنا اليك قال عذابي أصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء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 الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ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 فالذين آمنوا به وعززوه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون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 وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ, الحجر ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا وَضَعْنَا لَهُم كُلَّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَن فوسهم يظلمون واذا قيل لهم اسكنوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطه وقولوا حطه ودخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين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 وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون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 فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم وقطعناهم في الارض ومن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذوا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 وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَإِذ نَقَنَى الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَضَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ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 وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَٱنْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَٰوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَٰهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتْبَعَ هَوَٰهُ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 مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ؤلئك هم الغافلون ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في اسماءه سيجازون ما كانوا يعملون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 فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ وَاللَّهُ رَبُّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُم صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُم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 الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ اكِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ إِنَّ وَلِيِّي اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ